إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هموا في خوض يلعبون يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا نَادَى هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا